<تصفيق> اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <الفلام مري> تلك آيات الكتاب والذين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 إن في ذلك لآيات لقوم يتذكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد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 فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك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 وما تَغِيضُ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن من جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله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 هو الذي يريكم البرق خوفاً وطعماً ويُنشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خوفه ويرسل الصواعق ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء.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 قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل يستوي الظلمات والنور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 فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زَبَدَ رابيا ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل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 وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى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 فَنِعْمَ الْقُبَادَّارُ وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَيُّ صَلَوَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ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 ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبا لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أُمَمٌ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَانِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٍ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 وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي يُعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا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 أشرك به إليه أدع وإليه مأابه وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن التبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولا واق